بين الكمبيوتر و ش ب ك ة المعلومات نقلب الصفحات بردشات و ا ل إ ي م ي ل ج و ا ب ا ا و ل ص ي د م و ا ق ع و م ن ت ي ا ت في م ج ل ة ا ل م ج ل ا ت ك و م ب ي ن ت كومبيونت ك مجلة ت ل إ ر و ن ي ة على موجات صوت ع ر ب ي ة رئيس التحرير من د ي ح ا ل غ ي الاخراب ل ف ن ي ه شاهد م عامر ومعنا من ن س ة ا ل ه و ا ء ز م ي الرحيم ل حامل بسم الله الرحمن وفاء بسم نبدأ م ع كاملا ي الجديد ه هذا ا الاخوة الاصدار ن م ج ك م ل س ب و ع ي ة ا ل ل ك ت ر و و و ن ن ي ي ة ك م ب ا ت ف ه لكم ا ب في هذا العدد ص و ر ة الغلاف س ن أ و ل ى كمبيوتر آ خ ر أ خ ب ا ر الكمبيوتر و ا ل إ ن ت ر ن ت أ خ ب ا ر م ن و ع ة على النت وبريد البرنامج و ن ب د أ ايها ا ل إ خ و ه في تقليد الصفحات بعد أ ن يؤذن بصلاه المغرب شكراً للزميلة إيمان مصطفى وعود إلى صفحات على س و ر ة الغلاف أ ب ي ا ت للشاعر الشاب التونسي أ ب و القاسم الشابي الذي قال منذ سنوات ط و ي ل ة م ق و ل ة تتحقق هذه ا ل أ ي ا م في عالمنا العربي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد القدر ولابد ولابد الأبيات وجوه عربية تعرفها من ملامحها قد تختلف في ملبسها للليل ينجلي للقيد تختلف عربية يستجيب ينكسر وجوه من أن أن أن قد تحت في قد تختلف في لهجاتها ا ل م ح ل ي ة لكنها جميعا تنطق ب ا ل ع ر ب ي ة في صوت واحد ينشد هدفا واحد ا ل ح ر ي ة صورة ومن نبدأ الصفحات الغلاف تقليل في ومع ع ل الصفحة الأولى ى ا د ئ ا سنة أولى و م فتح هذه الصفحه ة الأخوة يا بضعيفية ا ل بستوديو أرحب و ايها ء المهندس عمر ع د و ا ل م ن د س م د الاخوه ح س ي ن ل إلينا بعد غيبة طويلة الحمد لله على السلامة ذ ي يعود غيبة بعد والعود وعدنا أحمد قد كنا ا ة المستمعين في الأسبوع الماضي بأن نتحدث تفصيلا عن الموقع الاجتماعي ا ل تحدث عن في بأن ش ي تويتر ر ونقول لهم خطوات التسجيل في هذا الموقع و ك ي ف ي ة التعامل معه إ ذ ا ما كان يقبل أ ي ض ا التعامل ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة كما في الفيسبوك طبعا معلومات ضيوفي غزيرة. هنبدأ بالمهندس معلومات عمر عيد عن الموقع عايزين لنا كافية التسجيل المهندس حماد التفاصيل هذا أولا إحنا عايزين نعرف الأول ثم لمزيد من معمولي يقول سننتقل إلى ضيوفي تويتر هو تويتر غزيرة في نعرف هو تويتر م د و ن ة م د و ن ة ا ج ت م ا ع ي ة زي وزي الفيسبوك ا ل م ي ز ة اللي بيديها تويتر او ا غ ل ب ي ة الناس تدخل على تويتر لحاجتين ة الثانية انه هو كنعمل ر د شوية عن الفيسبوك ان الناس لو ا ن عندك ك مدوان او ل ا اخر التعديلات بتاعتها بتاعتها م من دك تعرفي تويتر غير على تتخلي بتاعتها ح ا ج ة ا ل ز ي ا د ة عن كده ان انك تقريبا زي الحاجات اللي م و ج و د ة في الفيسبوك ان ان عايزة عايز عايز يطلع على الغول بتاعتك اللي هي رأسية بتاعتك الغول اللي الصفحة او لا هي رأسية حد لو أ ن ت ي ب... لازم يكون أ ص د ق ا ئ ي ا ل أ و ل قبل ما تقدر تشوفي الصفحه بتاعتي ت ش وممكن ف ي ع ل ا ت عني و م م أ ح ج ب ناس ممكن اضيف ناس ممكن اسيبها م ف ت و ح ة ممكن لا نفس الفكره بتاعت الفيسبوك في ثلاث سطور بعدها في الصفحه دي أو في ده. السطر ا الاولاني ل أ ا و التي ت ل ه ا دي ل و ق ت اشهر ل البعض س ط ر هي أ أكثر النهاردة حاجات بيدخلوا عليها الناس دخل يعني أ و ل سطر ده الخط فيه كبير ش و ي ة ثاني سطر الخط أ ص غ ر شويه اصغر خط فيهم ده الأسبوع المفروض أو شكل ان انت, إن انت ل مجرد ا إن ا بتنتهي من المرحله ة مرحلة ديت دي انت بتكتب الحاجات أو ل ان ك ا المفروض ان انت ك دي ه الوقت على و بقت ت ر مم. وهنا يمكنك م ان بيعملك ج و ي ن م ع ا ل إ ي م ي ل ب ت ا ع ك ه ل أنت ع ا ي ز ت ع م ل تربط إ ي م ي ل ك ب ا ط ر ي ق ل ت يعني ت ع م ل دعوة ل ل ن ا س اللي على ا ل إ ي م ي ل بتاعك مم. مم. على إ ن ك ا ش ت ر ك ت في تويتر ف ل و حد يمكنك ان تشترك في تويتر وتبين تنفيذها و ت ع ر ي على تويتر ولا لا وهو كل انواع الجيميل و ا ل ي ا ه والايول مش ع ا ر ف هل يشتغل على الهوتميل ولا لا تريماً ديشتغل هي بيشتغل, على الهوت بيشتغل على الهوت ميل الهوت على جميل كده أ ن ا مجرد بس إ ن ه ا بدخل ا ل إ ي م ي ل بتاعي فهو بيعمل بيبعت ع م ل ي ب لك ا ض ا ف ة لكل الناس اللي م و ج و د ة م ع ي على ا ل إ ي م ي ل لو حد فيهم عنده اكاونت على تويتر أ ك ي د هيبلغني ف أ ن ا كده تقريبا ا تتواصل معي、مم. بعد كده بدخل الصفحة أنا عايزة أعمله أو المدونة اللي أنا عايز أعملها هو بيزودهاش اشكاله وهو ما من اي بقى مقتنعين شك على ال 140 140 ح ر في وهما م ق ت ن ن ان تماما هو ده اقصى حاجه د ممكن تتعامل و وزي ال 140 حرف مهمه ا انا ق ل ل ت ك الاول ان هو السبب كده ا كمان بي يعني بيقولك م ان تويتر ت ش ر اكتر وشروطه العنطر اقوى على الموبايل فهم مش عايزين يفتدوا هذا التسويق مش فهم بتاعه على من في ح جدا ة مهمة ج قبل نبت الاعماد ال وال ال الناس اللي من موضوع هما اراحهم او بتابع الولز بتاعتهم الولز في المهمل ل ه بيبدأوا يشوفوا الحاجات اللي عندي يعني هم من انواع ا انا ا ا ي ت ل ن انت ا س دي كنت ا منها واحد ب ت الحاجات ا اللي ب ع مش و و والفولور لو ج د عنده حد دخل ة الصفحة على بتاعتك يعني لانا انا ايه اللي بيحصل؟ المهمة بيحصل في في كنت مش م مش من الناس ا ل م ح ب ز ة لموضوع تويتر انا كنت حيث إن الف الفيسبوك تريندي أكتر. دس يعني لما دخلت, على لما دخلت على المدونات ا ل ف ت ر ة اللي فاتت حسيت ان انت لو ب د أ ت تعلم او تعرف شغل على تويتر ممكن يستهويك اكتر بكتير جدا من فيسبوك احنا يعني مش قصدنا طبعا الترويج لتويتر عن الفيسبوك لكن فعلا في خبر معايا بيدعم هذا الكلام يعني عن لكن لتويتر فيه بيدعم وبيقول تويتر مش خبر يعني أ ك ث ر من ربعميه وستين الف مستخدم جديد انضموا لهذا الموقع خلال الشهر الماضي, في في الماضي وكذلك في العديد من دول الشرق الأوسط زي تونس ومصر هذا العديد الشرق العام في زي من ولكن لدينا اصبع سلطه ل ل م س ت ق ا ل ولكن ا لدينا ا ي ب ع سلطه للمستقبل ا ا ر ولكن لدينا اصبع سلطه ل ل م س ي ق ب ل ولكن ر لدينا خ اصبع سلطه للمستقبل قبل ما عمد ي ب د أ يكمل ل أو ي ك م موضوع تويتر كان ا ل أ س ت ا ذ محمد صلاح من أ س ب و ع ي ن كان سالني هل تويتر ليه انترفيس عربي ولا هو ليه عربي بس عن طريق أو صوفت أو التوب نواصل ليه ينزل أخلي إن الانترفيس المهن انترفيس عربي طريبا طريق فير ديسك بدي باتشات أنا عن عندي أن أتحكم بس بتاعته عربي مع صفحات الحسيني ومع سعماد من تويتر ممكن ن هنستعرضها تويتر وليس م نضيفها على المنتدى بحيث الناس تتابع زي ازاي ل ت ر ج و ي تتعمل ر ك ف تتعامل و ي ر في بنفولوا في اللوح اللي احنا ناسه هممكن ن م ج ل ال... ن ا س في ج م و و ع ا ت س ت ت ي بحيث ال... كل معاه ج م و ة يكون م ل في مجال معين مثلا مجموعة في السياسة في الأخبار مجموعة في معاية يتتحدون السياسة يتتحدون يتتحدون مجال مجموعة مجموعة مجموعة الأخبار ك الضيفه دي ت اقدر اتابع الناس ب س ه و ل ة بدل ما تبقى الاخبار منوعه ة يعني ال الناس الناس اللي معنا نصنف الناس المنضمة انا الاصدقاء او ادعمتم رياضة او اتبع لستات الناس اللي انا اعجزها الناس ضعيفوها بدلا ما انا ازود الفرندس عندي بحيث انا ادخل بحيث معينة عندي المجموعات اللي أنا ا م ع ت ب هل ا واتبع ا أ فيها نقدر ا اللي أنا هيزل نقول إ ن تويتر إ ذ ا ماكررناه بالفيسبوك في جزئيه المدونات نقدر نقول إ ن هو موقع يقوم على المدونات أ ك ث ر ما يقوم على التعليقات السريعه ة أعتقد يقوم على التعليقات السريعة لأن أكتر من فترة الناس بتقول التويتر زي شاتون كبيرة بتقول شاتون من عمل على على بعض لأن الناس الناس الناس أكتر فترة بترد بتتفكير ي ع ن ي اول ما اضيف ما تعليق الناس بيتعلق عليا و... وبيطلع فيها يعني حوارات طويله ة و... المية مية مية اذا يعني واربعين واربعين واربعين او كراكتر حرف, حرف. م موضوع اعمل كومنت ا بيتيحوا الاثنين بيتيحوا ان انا أعمل وبيتيحوا كمان, أو تعليق. موضوع آه آه أو تعليق. وبيتيحوا كمان موضوع ان انا اعمل م د و ن ة بس هي ا ل ف ك ر ة ب ت ا ع ت ه ان انا ممكن ت ت ب ع ا ل م د و ن ة بتاعتك او ت ت ب ع م د و ن ة حد و ي ب د أ ي ب ع ث ل ك الحاجات اللي موجوده عنده وإنت دي كمان خ ا ص ة كمان ب ا ل م د و ن ة يعني ا ك ت ر من التعليقات ا ل ل ي لقيتها على موضوع تويتر ان ه و ك مدونه ة ي م د كمدونة و او ن ة م ص غ ر ة من ي ي م د و ن ة يعني رائعه في الموضوع اذا <تصفيق> اللي, اللي, اللي انا ما حساب هحاول اعلم حساب العنجي يعني يعني شخصي عنديش تويتر عليه معندوش على ممكن نجربه ان تويتر بتابع بس ادخله هو تويتر كنتش بحب على اطلاق في ميزة م ك الموضوع ن ا ل ي م نتكلم م ك ن احنا اللي في اللي انا الناس احط تعليق ال تعمل التوت ت عادة ع اسمه ل ل حاجة ا ي ق اللي هو ع م عمر ا الكذا او الكذا ل ك دي ن ت م ناس ت ش ر ة ج د فترة ما 25 وما تنقل عنك هذا التعليق、أيوه. تنشره بجوده ب... وبيكون... أوسع, اوسع وغالبا بي... أيوه. مصدر ا ل ث ق ة واصل ا للمين اللى, اللي قال تعليل اساسي مش م ع ل ي ة ب يقولون ك ا س ب ت ق و لك ذ او ناس بتقول كذا يعني عن فلان لك ذ او انها ن م س ب لك و او ا عملت فخلاص شير ه ب ي ق و لك او ن ا اخدت شير من عماد لك ح ض ر ت او د مني ه ق لك شير عن ع او لها الأولانية لك او ل لك بي على او ل ا لك ا ن ي او لك او الفجر لك ومن ا ل ل الفكرية ك وبرك ي م الحاجات اللذيذه الهاش ش ت ا ا ج و ل ل ي انا بتك ف تاج و ث ل ث ة ده بيعمل علامة واضيف كلمة فدي زي او زي مفتاح ديال الناس مثلا تفتح انت موضوع عن هاش ايجت اللي انا على انا بيقموك موضوع او زي نفسي ايه في بحيث هتكلم مصر تفتح على للناس عن هاش اخبار يعني أول ما تجيب ت ا ك على ل ه ر ت ج كل الكومنتات المتعلقه ة بالموضوع د كل الكومنتات اللي على اللي تويتر هصيلها بالموضوع اللي انت عايزه بالكلمة اللي الهج اللي العلمت الشباب جدا هناك ميزات ولا فتحنا فتحنا القادم بتجيلك جميل هل للتويتر أي الرئيسية نقف بعد بعد مش أخرى لو لو بس طبعا المختلفة المختلفة الفيسبوك بس هي الفيسبوك دعوه على عن الحاجات المختلفة ف ي س ب ك مش اقتر هما ا ل ا ث ن ن رؤيين ي هي دعوة ل ت ج ر ب ة هذه المواقع ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل ل ي اقامت الثورات ولكن زي ما دايما بنقول وملحوظة وقتت ب ر ؤ س انا جمهوريات جمهوريات وقتت أوباما برؤساء رئيس أ ع رؤساء ف ن ا أطاحت ب ر جمهوريات لأ المطال هي أتت بأوباما في 2008 وأطاحت في, في 2011. العربية في 2011. يعني دايما أتت بأوباما وأطاحت برؤساء 2008 برده تونس 2011 بندعو مصر على إلى أنه برضو الحرص في التعامل مع هذه المواقع دايما ً دي بنقولها ونذكر بيها ما بنغلق هذه ا ل ص ف ح ة سنقول ل كمبيوتر ونفتح ص ف ح ة جديده ة الصفحة الجديدة, وعلى الصفحة الجديدة الأخوة نقرأ أخباراً منوعة وعلى على ل يا أخبارا ا نقرأ على النات الحقيقة فيها خبرين عن مصر. الخبر الاول ل هالني وازعجني جدا لانه بيقول مصر ضمن ق ا ئ م ة افقر ثلاثين دوله في ن المياه ا ل عالميا ة يعني د ئ م ما واليوم مصر مشكلات ألا الامور فيما يخص معاهدات ا عنها ظاهرة التصحر ايضا ان لا وان نتحدث ونتحدث عن نتحدث عن ونرجو تقع تقع نتدرك قد يخص في المياه بين مصر ودول حوض النيل لكن هذا الخبر ودول لكن ل مصر بين ي حوض س تشير له علاقة دول حوض النيل الخبر مجرد بيقول المياه بمعاهدات مجرد م حوض ك ل العقود المقبلة ة ح ث يعاني ملايين ا ل ب ش في جميع مياه العالم من أنحاء نقصان الشور بيانات ا ل ع ب ة ت ش ر ب ي ر س م ي ة إ ل ى أ ن أ ك ث ر من شخص من ث ل ا ث ة يستطيع الحصول على المياه ده طبعا حول العالم حول في ضوء ذلك أ ع ل ن الجهاز المركزي ل ل ت ع ب ئ ة ا ل ع ا م ة و ا ل إ ح ص ا ء في مصر أ ن نصيب الفرد في مصر من المياه يبلغ حوالي 700 30 30 متر مكعب في العام وهو ما مصر ضمن قائمة أفقر 30 دولة في العالم من حيث المياه مصر ميل من أفقر 30 دولة في العالم من حيث نصيب الفرد في المياه المزرج التي تعد أكتر أفقر يجري نهر أفقر الفرد كمصريين كلنا يجعل يقع عبء علينا نصيب في في فيها في في حيث حيث واللي دولة دولة وهو نحب هذا ا ل و ط ن و و ع ي ن ل م ص ل ح ة هذا الوطن ما أ ك د ه اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي ل ل ت ع ب ئ ة ا ل ع ا م ة والاحصاء إ ح ص ء من أن الجهاز أعد دراسة عن المياه ضمن أن عن السنوي أعد الجهاز دراسة التقرير ل إ البيئة الذي إعداده حاليا مشيرا إلى أن الدراسة أكدت أن نسبة الفاقد في المياه النقية عام 2008 بلغ 20 مقابل إلى بلغ نسبة يجرى في أكدت أن أن 2008 20% 21% في المياه عام 2007 ن س ب ة الفاقد من المياه ا ل ن ق ي ة دي م س ؤ و ل ي ة على كل واحد فينا كيف نستخدم المياه كيف نهدر المياه ب غ ز ا ر ة دون أ ن ندرك أ ن ق ط ر ة المياه التي نهدرها سوف ياتي اليوم الذي نحتاج إ ل ي ه ا فيه بل ونتمناه فهذا مصطفى الموضوع الحقيقة من الخطورة بمكان الزميلة إيمان مصطفى انضمت إلينا الآن من ولا بد أن لديها بد جديد أن عود إ ل ى صفحات كومبيونات بعد هذا البيان الذي استمعنا إ ل ي ه من ا ل ز م ي ل ة إ ي م ا ن مصطفى طبعا يعني محتاجين نعود لموضوعنا تاني ل أ ن ه إ ح ن ا هذا البيان أ س ع د ن ا فيه شيء جميل ل أ ن ه طبعا ب إ ص د ا ر الاعلان الدستوري إ ن شاء الله ا رح يصدر عن القوات ا ل م س ل ح ة نكون ننعى ك و ن ن ا ل آ ن دستور واحد وسبعين ونحن سعداء بان ننعاه ونشيعه الى ن مثواه ل ي د الاخير ن نحتاج إ ل ى كل ق ط ر ة مياه وعلينا أ ن نرشد استهلاكنا في المياه الخراطيم اللي م ف ت و ح ة باستمرار على دي عنده درمسة اللدوء المساجد يا اللي, اللي, حنافية. لري... اللي حنافية فيها مياه في, نعم. حتى طبعا في المنازل عندي الأشياء مشكلة. عندي مشكلة في في يعني آه في الحياة في على بتوعى نعم طبعا أقل المنازل الجراجات المدارس أماكن استخدامنا فنزم حتى ك لماذا ك ن يجب ان هو ت ر ش ي إحنا ل ع ي ي ن ا بوطن م ش ا ل مع ك ا ن هذه الماده في المدرسه التي تتعامل معها في المدرسه التي ي ة ب ت ق ت ده م ش م ع ن ى ك ا في المدرسه ئ ي ا ل ج ا ز ا ل م ر ك ز ي ل ل ت ع ب ا ا ل ع م و ا ل إ ح ص ا ء ي ت و ق ع أن يصل إ ج م ا ل ي أو تصل إ ج م ا ل ي ك م ي ا ا ل م و ر د ا ل م التي ئ ي ة ا م ا ح ة ف مصر ع ا م 2017 إ ل ى 73 إلى عمليه ب ا ت فعلية مليار متر مكعب استجلال المياه بتاعت السيول ا ل ل ي ب ت ي ج ي و ا ل ل ي بتهدر لو احنا زي زي كتير من دول العالم احنا ممكن معيه احنا عندنا دول وفرة يبقى لا ل ل س ي و د هو لا هو في كمان يعني احنا كمان بنتكلم بندخل ت ك ل م ب ن ضمن ا ل ح س ب ة ب ت المياه ع ا ا ل ن ق ي ة ما يمكن تنقيته من سبق سواء مياه صرف او مياه صرف صحي يعاد تنقيتها فده كله داخل في الحسبه كمان ه هو بدل ما يبقى بالقرب بدل ما يبقى لما مثلا بيغرق الدنيا لما مثلا ما ما نضرع رز رز او يغرق أي زراعات ب الحوض مثلا ميه لا المفروض نرجع للسياسة في الراي. هو كل مجال عليه ان س ة ا ا ل ث ي في ة ا ل ر ي متأكيد كل هو ج ا لسياسه ع ن يرشن ا ل المياه ا الامكان ك ه في قدر وانا ب تانيه بنفسي في الري ي عندي ز انا حنقية بايزة ا ل ا ز مايكروسوفت ي عمر حنسألك ل وده الخبر ا ل ث ا ن ي من ا ل أ خ ب ا ر التي تخص مصر في أ خ ب ا ر منوعه على النت مايكروسوفت تعلن عن مصر <تصفيق> مايكروسوفت عن منحها تحمل اسم مصر ضمن المنافسة المحلية مسابقة العام إطلاق جائزة بعنوان إعادة بناء جائزة خاصة جائزة إعادة بناء التخيل لهذا في شركة كأس تعلن أعلنت عن عن يمكن بدل السنه نعرف تفاصيل من, من هو الكاس التخيل ا ده كان السنة اللي فاتت اللي هنا ك س فاتت ا ه معموله السنة اللي فاتت كان فيه شباب مصري اللي اخذ هيدا الجايزة هنا مصري مصر في كانوا عملوا ا مشروع عن تنظيم المرور ا ا الوضع بتاع ز ي نحسن م وده المشروع عاملوا وده دولية والقرار او او المشروع بتاع مصر بما تحسن وضع مصر او تحط مصر في وضع、أفضل. هو المشاركة المفروض إنها بمشروع دي الهدف بيها لماستهال كله هنا نعملها منها انها اللي كاس التخيل جائزة العالم السنة ان بتاع بما ازاي ازاي افضل المشاركة لحل مشكلة معترف مصر مصر مصر مصر مبتكر من في في تحسن تحط هتبقى ل ح ل م ش ك ل ة ت ن م و ي ة في مصر او م ش ك ل ة ن ا م ملحة في م ص ر دور الكمبيوتر、مصر. دلوقتي أو عامة بدأ يعني يصدق هو في مصر ولكن في ا ع ا ل م ل ه ا ا عندنا في مصر ه يمكن ك كتيرة ل ادارية م ان تنظم ه الكمبيوتر اه شغل يتعامل كتير ممكن يتعامل في في الجزء ده. م ش لازم نكل م ر ة الهيئة فيها فترة نروح ونعود ممكن طويلة فيها نتجي الفتره ا ح ك و م ا ل ل إ حقيقة كاملة لازم الكمبيوتر نعطل ومش عشان ا ل م ت ر حصل عقلة التعامل الفترة ج ا ي ة اللي انا ت خ ي ل هما وده ن خبرتي في ل محتاجين ج ا ل ده ان ن ا م ح اللي م نظم ا ل ن ا بحيث الناس دي الناس دي في اي دي هي هي ايه الناس الناس مدورها جدا جدا جدا في أي نظام الناس دي هي المسؤولة على ان هي تقول تقعد مع الناس على تقول شغلهم مهمة مع وتعرف تقعد فتعالوا ر ض ن ان أنا كمان كان ا ده فشلها الحكومات اسطوب اثبتت مستخدم في الحكومات الصالخة اللي الصالخة بقى نبدا نستخدم ل نستخدم الناس دي صح نلجأ الناس شغلهم لا. <تصفيق> دي في شغلهم هو اللي هيعمل نجاح لكل السيستم اللي موجود ة بالعالم مشكلة ت ع الكمبيوتر ما اللي على الكمبيوتر يعني هي بتروح بنوك او اماكن محللين يقولك, في يقولك أوه. بالساعة أوه واقع آه في مشكلة تكملة الجزء لنتيجة يوصلوا عدم التعاون مع الموظفين معهم هما بيدلهم البيانات. وده هما ب ي ل م البيانات و ده ظهر في مشاريع كتيره ان ناس عايزة تعديلات عارفين ياخدوا فيه بين من لأنهم تعمل مش معلومة الموظفين بس المشكلات خايف أوه. يبقى خايف انه يمشي ت ا ك ر ان انا لما دخل الكمبيوتر ف ب ع د ا كان و ا هيستغني عن فارق لو حد سمعنا يعرف ان الموضوع ده منتهي, منتهي اذا لخبرنا وهو مايكروسوفت عن اطلاق جائزة اعادة بناء مصر فكرة اخر موعد للتسجيل بالنسبة لطلبة الجامعات والشباب المصري كان اليوم 23 مارس لكن اخر معاقل نفسها الفروع الخاصة بالمسابقة بنعود لطلبة تعلن عن لكن على موعد معظم وهو والتسجيل للتسجيل لكم المسابقة مصر فكرة في في نرجو ان شبابنا واعي جدا ويدخلو ع ا ل ن ق ن وعلينا ا مشاريع السنوات اللي فاتت رائعه المسابقة في هذه ص في ح ة آخر أخبار ب ا ل ك م و والإنترنت ت ر فيه خبر عن ارتفاع مبيعات الكمبيوتر في المغرب بنسبه ة 24% و ذ اربعه ا ل خ ب د ما ن ق و ل هنطلب من المهندس م ع ر و بنقول لنا ع ض ا ل أ س ع ا ر ا ل ل ي ن في ا بها ا ل ن عن ه ا ا ر د ة قطع ل ك م ب ي و ت ر يعني الخبر الحقيقة ليس ي غ ر ب ا لأنه ي ما ك ن ن برضه بنسمع عن بعض ا ل م ط ا ا ل ب ه بعض الحريات وقدرت ا ا المغرب اتفاع مبيعات الكمبيوتر ل ل إلى ت ت فدأت ع د ي في بنسبة و 24% ج م ع ي ة أ ب ي بيلي مستخدمي التكنولوجيات الحديثه ة في المغرب مبيعات المغرب أ ج ز ة الكمبيوتر في المغرب, في المغرب بحوالي أغلبها بنسبة السابقة وحدة محمولة الأعوام العام الماضي كانت أغلبها من أجهزة محمولة من الجيل الجديد ألف في 200 24% أجهزة مرتفعة عن من من ا ل ج م ع ي ة أ ف ا د ت أ ن هذه ا ل إ ح ص ا ء ا ت لا تشمل سوى ا ل أ ج ه ز ة المسجله وتستثني ا ل م س ت و ر د ة لاعراض ش خ ص ي ة و ا ل م ق د ر ة بعشرات الالاف ل ف من ا أ ج ه ز ة صحيفة ل اللندنية نقلت عن هذه الجماعية ل ح ي ا ة عن أن هذه أ ر والشركات ا ا د ت س ث من ر و و ا العام الماضي في ي ل م 136 د و ل الاجهزه ر ق ت ن ا ء أ ة مربوطة بخدمات الإنترنت من الإنترنت ب ن ي ا الأجهزة المحمولة أو اللابتوب 60% من أو وفقا لهذه ا ل ص ح ي ف ة أ ي ض ا ف إ ن عدد مستخدمي ا ل إ ن ت ر ن ت في المغرب ارتفع إ ل ى ستاشر مليون شخص تقريبا ويزيد عدد الهواتف ا ل خ ل و ي ة على 30 م ل ي و و ن ا ح د ة مما ي ج ع طبعا ع ل الروباط الأولى التي ل ا ا هي هي ص م ة في ش م ا ل أ ف ر ي ق ي في ا ا ل ت ق ن ي ا ا ت ل ح د ي في ث ة إذن الإقبال اقتناء المغرب زاد جدا على ه أجهزة الكمبيوتر لكن من عرفش عندهم الأسعار ايه ل ك م ب و ت ر نعرفش لكن ن ما ع د م ايه ل أ س ع ا ر إ لكن ب ايه ل ت أ ك د نقدر نقول أسعار الصوت المصري البروستسور الصوت الأجزاء بعض فيما يخص بعض الأجزاء زي وزي ي إ تاني هتقول تاني يفترضو و... هنتكلم البروستسور البروستسور بالمواصفات لنا لنهاردة كمان نهاردة أسعار للطباط قولنا الأول أسعار البروزيسور. البروزيسور منتكلم طبعا البروستسور طبعا إيه شوية طيب في على عجلة بنتكلم عن آه البروسيسر و الاي سيون بس خلي بالنا ن احنا كنا كلمنا زمان عن الاي سري والاي فاي سيون فاللي انا جايبه ا ل ن ه ا ر د ة دي العالي او الاي سيون فطبعا من اعلى ا ل حاجات الاي سيون فالكور اي سيون اللي هو ت س ع م ا ئ وخمسين اللي هو اتنين وثمانيه من عشر ج ه ر ت ز اللي هو الكاش بتاعه اربعه اللي ج ي تقريبا بيكلمهم فرنج من الف و س ت م ئ ه وخمسين لالف و س ب ع م ا ئ وخمسين جنين البروسيسر و <تصفيق> طبعا إ ح ن ا لو بصينا على البروسيسر و البروسيسر و ف ي منه حاجات بتوصل لنتين جنين وخمسين جنين وستمين جنين بس هو ا ل أ س ع ا ر النهارده اللي م ع ي ب ا ل ن س ب ة للبروسيسر و الحاجات ا ل ع ا ل ي ة إ ح ن ا كل ا اهتمنا ب ا ل إ ن ت ل بس ف ي ح ا ج ة اسمها AMD AMD ن ايه مدين ب و ش ر ك ة م ح ت ر م ة جدا جدا جدا تقريبا هي تحت روبي ودي طبعا ً مناسب في سل و الوحيد ً إ ن ت ل أ المعروف بالنسبة ل ا ا ا ج ت ل ش ع ب ة وهو برضو ع ن ه ح ا ا ج تقريبا ه ت ً جداً يعني مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً بخيصة بيتكلمهم بيتكلمهم ميجا في جنيه لو انتي عايزة تتكلمي زي الفانتوم X4 دي جيجاهرتز دي على 8 ميجا مثلاً في حدوث جنيه حاجة حاجة حدوثه اتكلمنا كاش الفانتوم كاش لو على لو على 2.7 290 3.2 220 1 X4 لكن و ت ت ت ي عايز ك ل م ي على الفانتم و ا ل خ م س ا ك ة و خ ولكن لدينا ك ا ش ب ي ك ل م ه ف حدود ا ل خ م س م ة ا ل و ع ا ي ز ت ن ز ل ي تحت ش و ي ة ع ل ى ا ل ث ث ل ا ة ج ي ن ا ع ل ى ا ن ي ن م ي ج ا ك ا ش ب ي ك ل م ه في ت ل ت م ة و خ م س ي ن جنيه طبعا ا لدينا ا س ع ر اسعار ل ت الفانتم ر و ا ل ش ر ك ا ت هي, على الشركات هي اتي اي و ن ي ا دي ت ك ن و و ل ج بالنسبه ا ت ك و و ل ج لكوره الايتي اي ل ت لو انت عايز مثلا كارت تحدد و الواحد جيجا الواحد جيجا طبعا على حسب هو الدي دي ار اس و ال جي دي ار اس بيلعب الرنج بتاعه من سبعميه خمسه و ثلاثين جنيه ل غ ا ي ة الف و سبعميه جنيه ده بالنسبه لواحد جيجا ي ع ن ا س متقولش واحد جيجا بس لازم تحدد واحد جيجا انت عايزه ايه يعني مثلاً في الـ XFX ده اللي هو、HD Dual Mode كمان دا عامل تقريباً 1700 جنيه. ممكن ل حوالي دخلت ا عامل انزل كمان لاقل من كده اللي هو ح ا ج ة اسمها اتش دي اربعتلائه م ال5650 وستمائه ن وخمسين ده ا م <تصفيق> لو دخلنا على النيفادا الفئه ن ت ك م كورت الجرافك الشاشة بتاعته أ ع ل ى شويه ة عايزة مثلا لو أنا عايز اتكلم لو على النيفادا الـ、ENG، الـ انا اللي ENG T5,460 و بيوازي حوالي المواصفات كان بتكلم هنا في الـ, في الـ هنا تقريبا جنيه نفس برنج في في هعمل ATI 750 م نحن 800 ل390 جنيه ن برضا هل نؤكد ان هذا ا ب ق ليس مركات بقدر ما هي التقنيات. آه آه. هي تقنيات أسماء ما في يعني في هي تقنية عمل ل و ت ماركات ا ن تقنيات بيتنلمها الاسماء هي ل الشرسة ا خ ر هي ب ا الامفل او الشرسة بتاعة المدادة او الشرسة بتاعة ع ة ال-AVI ال-I-T معلش او ا ل ش ر ف س ت ب ت ا ع ة الام دي دي ح ا ج ة والشركات دي ح ا ج ة ف ا ه م بالنسبه ل ق ن ت ل و ا ل ا م دي لا هي دي الشركات اللي بتتعمل ا في الموضوع ده ب ا ل إ ض ا ف ة للشفسب ب ت ت ا ع ه ا ا حطي بقى للشبس ش ر ك ا بتاعتها ا ت ل تتعامل ي في فيه فوق ر مجرد الشركة ك ة اسم اخدت ان انا وحطته عليها فدي ر و س و ر بتاعتها ه هي غيرها ا اصلا مفيش م س و لابتوب لابتوب برضو دون ذكر أسماء. نقول ى بقى على العين تعالي الأسعار أسعار طبعا اسماء ا ندخل نطلع على أعلى ي سعر ذكر ل ب ب بحاول اجيب ت المتوسط اتكلمنا و وأقل لو أسعار اللي حال على مثلا على ال سعر معايا يعني ايه انا هنا ا ث ن ي ن جيجران ا هارد تقريبا ح و ي اتنين ا ل ش ا ش ة خ م الفيجا بتاعته الشيفس بتاعتها انتل الواي فاي ويب كام عليه مثلا ويندوز سفن ده فرنج من ده طبعا بي, بيختلف اللابتوب ن ا ا نفس ن ف س ا ا ا ل م و ص ا معا اصلية واحد معا الموضوع د سوينج. مش نسخة نسخة ده ف حواليكم او اللي ستوين دائما ب نقول انه اصغر يعني في الاستخدام طبعا سهل جهاز الجهاز ده حتقدره طوله انا عارفة بكام اصغر العالم واحد محمول مش ملي حصوف بيقول لكن على فكرة عندي بنت بيقول اصغر حصوف في خبر واحد م ل يعني انا شايفك مذهول الوان سمات بيضحك العلماء والباحثين في ج ا م ع ة ميشغان ا ل أ م ر ي ك ي ة قالوا إ ن ده ابتكارهم ده أ ص غ ر جهاز كمبيوتر في العالم فائق الصغر م ق ا ر ن ة بحجم العمله ة المعدنية بيقولت إن ذ المعدنيه ا ج ه ا أيضا ز بيحتوي على ر غ صغره نؤدي ا ل م م ل ل ة ا ع ة الصغيرة يحتوي على يحتوي معالج ومجس ضغط و ذ ا ك ر ة و ب ط ا ر ي ة و خ ل ي ط ط ا ق ة ش م س ي ة وجهاز راديو لاسلكي لارسال إ ر س ل البيانات بس على بس ف ك ة ده يمكن ي مش ت خ د م ه غير في ط ب لأنه ل من سيستخدم كجزء ع البيانات ج ا م ر الزرقاء ض لها أو اللي ل هي ا أو ل و ا ل ع ب وإرسال فيعني في انا بقولك انه ده هيبقى اصغر حاسوب في العالم وممكن بعد كده اذا كنا هنستخدمه في نواحي ط ب ي ة ج ا ي ز جدا بعد كده يستخدم نبقى هو اللي في جيبنا بس ده يضيع ب س ر ع ة حاسبه علي بقى لا لا <تصفيق> أو في حاجه اسمها لابتوب م ي ن ي لابتوب ا ل م ي ن ي ده مش بيبقى فيه سيدي روم او ديفيد قصدي ع ش اه ن الانترنت الانترنت او الانترنت نعم. وبيبقى قصدي ب ا بتبقى ة نعم تعاليني مواصفات عشان الانترنت كنا نقترب من ا ي ي برضو ن ا ل ي او ت ه الانترنت ك ر ا ا ا ع ت ه بوصة ل ف ي ك بتاعته ا ا ذ ا دي كانت جولتنا احنا في السوق ا ل م ص ر ي ة رغم ان ه الخبر اللي قلناه في ا ل ب د ا ي ة كان بيشير الى ارتفاع المبيعات في ا ل س و ق المغربي نغلق هذه الصفحة ونفتح بريد البرنامج ندكتر سونواراباتياهو.com نستقبل من الصفحة البريد عليه الرسائل هذه به وهو فتح ومع اليوم بريد اعتبارا حتى مساء الثلاثاء القادم الثلاثاء إ نذكر شاء الله ن أ ي ض ايضا بالهاتف خمسة سبعة تمانية تسعة خمسة تمانية ونذكر كذلك بالمنتدى ونذكر ف ت المنتدى ح معي مش اسم البريد لأني مش حافظة الحقيقة حافظة بقول ر أن ح ن ا انتظار اتصالاتكو في الهاتفية ومعانا بالهاتف ل اتصال ي ألو <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته مع اهلا بك يا استاذ محمد أ ن ا بعتت الله تليفونك ا بعتذر لا ل أني ابدا تحت عمر لأني ط ب امر ا ل ح ض ك لا م ت ي ن ن ف أ طولت على حضرتك ابدا لا أ لا تحت امر وثانيا اشكر د ك ت و ر ة منال على اهتمامها الحمد لله ده عهدنا بها دائما ه الحي عهدنا بيها دايما ا و... كنت اتكلم بقى عن ا ل ب ا ش مهندس اذكره في السؤال بتاع ا ليجيبورغ ا ا ب و ع ل ل فات في المعاينة مقابلة م الطباعة ن ب ر اكسل ي ا د معاينة مقابلة الطباعة او فاس حاولت اجيبها بالاكسل جاتش ه ومجتش ر ب الـ المهند سامت والله انا يقولي هو دي عارف فعل على كعانها عن يعني والله باش تقال انا واجربها وقالها الاسبال الجاي عن النهار ده. بس واضح هو واضح هو لك لك مهند هبحث بس ما انه انا انه ده بحث فاضح ان لازم ا ت أ س ف لك على الموضوع دا <تصفيق> لازم ا ق و س لك ان الاسبوع ا ل جاي ا ع ت م بالموضوع د ه جدا ويعني اظن يا استاذ محمد انا اسف ل ا ن لا م ملاس هو ي ع ن ي م ع ل ن ا ح نتمكن من التعديلات ا ل د س ت و ر ي ة وكنا مهتمين جدا بالموضوع د ه فهو دا الموضوع اللي شغلنا عن حضرتك وطبعا د ه مش مبرر ان شاء الله في الاسبوع القادم هو دوس كتبها ع ن د ه ب ر ض و خبيها د ل ك ع ش ا ن م ا ينساش الاسبوع الجاي يا、آه. استاذ محمد السلام عليكم <السلام عليكم السلام ورحمه السلام ورحمه بنفتح الرسائل ونقول برضو عنوان منتدى أ ص د ق اصدقاء ء البرنامج منتدى www.compunet4arab.techno-zone ده أ البرنامج بنفتح الرسالة الأولى ا ل آ خ ر مستمع هشام سيد التشغيل تلقاء ريستارت ثانيا تحدث المهندس عمر في الأسبوع الماضي عن نظام التشغيل هذا النظام لا تخترقه الفيروسات وهل هو مجاني؟ بالسؤال الأول الأسباب التي الجهاز يعمل ريستارت ريستارت يعمل لينكس فهل وهل تجعل يعمل تحدث تخترقه يعني في صحيح من عمر نفسه عن أن نبدأ هو أو يعيد تشغيل نفسه هل لازم يكون فيروس؟, أكد أكد يكون فيروس ممكن يكون في ر و يكون س ممكن فيه برنامج بيعمل قبضات في الباكراوند ل ن س ب مش دائم ما ا لنا ن هيبعط س ل ه واضح ه شيء مستمر برض ل ي ا بتاعه ر ا م ممكن يكون ل ر ي ع ن ي او بعض ا ل أ ج ه ز ة بتسخن فبتفصل فبتعمل restart رستورد ممكن, ممكن هو ا حاجة في, هي ممكن دخلها في كل م رستورد ممكن يكون فى ميموري ليك فى ويندوز فعلا م ا ب تتملا ل م م ر ي ا و ي فبعمل ي restart أ س ب ا ب ك ت ي ر ة ي ع ن ي ممكن جرب يعنى ي ه اعرف حاجه م م اه ه يقرب الفيروس نعم ممكن يوم وممكن ن الاول ب س أ ن ا بعتقد ان لما دي بتحصل جديد زي ما عمد ا قال بتبقى اكثرها على موضوع البروسيسر و الستاب فيه منه على حسب ن وفي ع بتاعته بيقول بتاعت هل عدد المزربورد الهيلس المروحة بيقول هل ل ا هل ك و س ة ومثالي برامج كمان بتبين السفونه ك و ن نحن اتكلمنا ي ا ل م ض و ع المرة م سعيد ي من, من اتكلمنا كنا ان أو حلقات ف برنامج بيحدد بيجيبها بطل بيخترح اغلبية البرامج دي بيجيب عارفة البرنامج الحرارة سكونة سكونة من اه ما حاجات او اغلب منها مش عارفة جدا فهو ده بيجيب لي موضوع مش مش حقيقة يعني لي بيجيب ده موضوع هو لي فهو يبقى بنابحث الأول ل عن في ر و سؤال ثم ما ممكن عن السخونة لو ما لقيناش كدا أو كدا, يبقى ممكن نغير, نغير نسخة الويندوز نسطب ويندوز جديد ونشوف حيبقى إيه الحال لو أو يبقى حيبقى جديد إيه كده كده في سؤال تاني طبعا ل ل أ س ت ا ذ هشام عن اللينكس لكن قبل ما نقول نتلقى اتصال تليفوني و ا ر د ب س ر ع ة ل أ ن وقتنا أ و ش ك على النهايه ة قالوا ا سلام هاي سلام لا بالطب ي عليكم عليكم محمد نتعرف أكسوك فيه、بالطبع. نعم بحضرتك عمد محمد اهلا ل بالضمط ي ب وسهلا يا استاذ محمد متتابعة و م ت ل ا العرب ح ق ة في صوت ع ذ ر ن ا ن ا ن هنقدر ا مش نمد فترة لا ب ر ن م ج طبعا ش نستطيع لاغوا د و واحد و ر ان نمد احنا على الهو فتره ا ل و البرنامج ة الارسالة الساعة لان لبعه وشي الاستاذ عبد الرحمن الحقيقة مالوش علاقة بالموضوع لانه لما يعني جي قوي جيه يعني البرنامج كانت ساعة يعني هو مأثرش البرنامج فيه حاجة وخريطة صوت العرب الحقيقة مزدحمة وإحنا بنحاول ده مدة مؤثرش وخريطة كان فيه ساعة ونص بقى دلوقتي. لا ساعة ونص في صوت لتناول دلوقتي ساعة فيه مزدحمة عايزة وإحنا بقى على أنا حضرتك تحتافز حتى ب لو ح ل على ل ق ة تستمع جهازك مش بس تستمع إيدي لو في سؤال إنه وقتنا... ن انت... انا كنت أ ن اتذكر ا معي خط ي ب ل د ي اثنين جيجى مصاب بفايروس كل ما حقه كل سجل ما أخانه ن على الخط دي اللي يصاب ف ل آه, اه اه اه, آه, آه, آه, آه ماشي ماشي ت م ا ر ي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي م ا ر ي ماشي م ا بتعت ا ل ماشي و ب ي ل آآ ماشي ماشي م ا ن ي م ا ب ع ل ي بسرعة ماشي ماشي ماشي ماشي س ماشي ماشي م ا ل ي ج ا ش ي ماشي ماشي م ا ح إحنا ا ا ي ماشي نقولها لك إ ن شاء الله ا ل ح ل ق ة ج ا ي ة نكتبها عندنا ونقولها لنجاوب ق ة ومش ه ل ح ق ن على موضوع اللينكس, بسرعة؟ على اللينكس الخاصة بسرعه ا ل ت ا الشامسيد بالإجابة في الأسبوع ذ القادم معلش نعيده ه حلقة في والبيان م ا ونلقاكم كتير بنعتدر لكل مستمعين على على خير في القادم لكل الأسبوع حامد بين الكمبيوتر و ش ب ك ة المعلومات نقلب الصفحات